بسم الله الرحمن الرحيم دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم مصحف الحرم المكي الشريف لعام 1428 للهجرة بصوت أئمة الحرم فضيلة الشيخ ماهر بن حمد المعاقل سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن مرسلنا قد فتنة لهم فرتقبهم واصطافر إن مرسل قد فتنة لهم فارتقبهم واصطافر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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس فأما ما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمهاوية وما أدرى ما هي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 فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك إني أعظك أن تكون من الجاهلين وفضيلة الشيخ عبد الله بن عواد الجهني لمن المُنَكِّل اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب